أمل إليه هفت قلوب الناس في الزمن التليد أمل إليه سعى الملوك كما إليه رن العبيد عادوا وكل سؤالهم أين السعادة والسعيد قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود قلت الحياة هي التحرك لا التحجر والجمود وهي الشعور بالانتصار والانتصار بلا جهود وهي التلذذ بالمتاع لا التلذذ بالرقود هي أن تخط مصير نفسك في اتهام وفي النجود وتقول لا وبملء فيك لكل جبار عنيد أفبعد ذاك تظن أن أخ الخمول هو السعيد؟ قل الذي يبغي السعادة هل علمت من السعيد؟ إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد لعقيدة كبرى تحل قضية الكون العتيد قل للذي نشد السعادة دونك النبع الفريد إن السعادة منك لا تأتيك من خلف الحدود هي بنت قلبك بنت عقلك ليس تشرى بالنقود تسعد بذاتك أو فدع أمر السعادة للسعيد قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية